بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا ظلنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشغبا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 وَأَنَّا ظللنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى بِهِ به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا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 ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا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 ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا إلا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا